والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذاك الذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يمن بالله واليوم الآخر أمثله كمثل صفوان عليه تراب فأعصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوه والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون اموالهم ابغاء مرضات الله وتثبيتا من انفسهم كمثل جنة بربوة كمثل جنة بربوة اصابها وابل فأتت اكلها ضعفين فعلن نصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها لأنهى له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وأصابه الكبر ولو ذرية ضعفاء فأصابا إعصارا فيه نارا فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرج لالكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقوا ولواستم بآخذيه إلا أن تغبضوا فيه واعلموا أن الله وني حميد الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء وَماَا يُقْ الْ الحِكممةَة فَقد أُوت خَيير كثَ وَماَا يَذَكررُ إِلا أُب وَمَا ثَقُم مِن نَّفَقٍَ أَوْ نَذَْتُم مِن نَذْر فَإِن الله يَعلم وَم نظالمِينَ مِن أَصَار إِن تبد الصَّدقات فَن ماهِ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 وما تنفقوا من خير يوفى إليكم وأنتم لا تؤلمون للفقراء الذين أحسروا في سبيل الله لا يستطيعون غربا في الأرض يحسبهم جائل وعني أبل التعفف تعرفهم بسيما لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم